شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من <تصفح> المسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس